فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى مَا ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة منتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يوشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومن آت الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وبا تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أمن الإنسان ما تمنى فللله الآخرة والأولى وكم ملك في السماوات لا تُن شفاعتهم شيئا إلَّا مِنْ بَعْدِ عِيَّادَنَ اللَّهِ إلَّا مِنْ بَعْدِ عِيَّادَنَ اللَّهِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا يُسَمُونَ الرَّمَلَاءِكَ تَسْمِيَةَ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 من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطول أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما نتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى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 ثمود فما أبلوا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفيك تأهو فغشها ما غش فبأي آل ربك تتمار هذا نذير من نذير الأولى الزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامتون فاسجدوا لله واعبدوا